بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان دي دقنير جليكن دين نغيم دينو لم لا ولا دكر سنسي مشن تا <تصفيق> اوان هنبا كيم بردوان من بو او اسلامتين يا سرن شام سركوتين يدستخن يا للريا واكس يدخن ددن من اوتن قبل رم وهي دشمن توقي واليم تنشي قرانا سرودك يبنادر الله